وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُوا مُتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُلَ الْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنَّ فَقَتِنَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُطْوِهَا الْفُقَّارَ أَفَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكَفِّرَ عَنْكُمْ مِن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ